انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء المهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذابه يوم اذ ذبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينشيه كلا إن لذا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى واجمع فاوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في 129-للسائل والمحروم 120-والذين يصدقون بيوم الدين 121-والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 122-إن عذاب ربهم غير مأمون 123-والذين هم لفروجهم حافظون 124-إلا على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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلٌ مُهْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزَّةٍ فَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ يُمْنَى فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ